إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يقلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحصال إلى يوم الدين أما بعد تفسير سورة الدوح بسم الله الله نبي عيسى ينكم بالله على الله سواء الرحمن إن حريصة بالله ورحمك كسفة سنة اللَّهَا <سؤال> سَوَعَ الرَّحِيمِ النَّحَلِيسِي سَبْغَرْسِي يَعِدُّ دَنَوَ خَلْقِهِ سَكَمِتْعَهِ وَالدُّورِ بُرْتِيًا كُبَرْتُ إِلَّهِي لِي وَكِتَابٍ كِتَابًا كُبَرْتَ كِتَابًا كُبَرْتَ كِتَابًا مَسْدُورٍ لَقَرِي كِتَابًا فِي رَقٍ مَقَار كُسُّغًا مَقَار ورب البيت يكبرت غرقي المعمور ايو امره وامريه والسقف في سانقاب يكبرت سانقاب كي المرفوع الا تيريه والبحر ببيا يكبرت ببيا المسور الا هوليو وشبايك ان عذاب ربك ربك عذاب كي سنر الله واقع وامك دحيو بالكا كلن قالا ما له مرصع من عذاب كاسين دافع مثل دفاعك الياه ومصغنام ماكر الرب يجنذ ايام مال مثل يوما مال ايوطع يا عذاب كاس تمر السماء السماء الوري اذا مورا وري بيت او تصير الجبال البوري اي, صحر أي, صحر أي صحر صحر. فوين العرب ضرى يومئذ المعركه الذين مكيدين قوه حقب بيني ايوب صنابه الذين المكيدين ايوب صنابه هم ايغو يلعبونا اياريا في خوض دبابات صق في البابله اي دبابات يا عباركو. يدعون الريح يرغالب إلى النار الجهنم جهنم النار تحبه إلى الله ريح يردع عن ريحك ويقال الله يقول لكي هذه المدارة النار والنار التي والنار تكنتما بهاتي تين الدون كتكذبون إلى البردان بهالنار أفصح المصيح ام ام ثم صيدين كلافوا يرسلون اركم يمر عليكم متيهدان ان صلوى حداك قل فاصبروا صبر الله فاصبروا هذا ربطان ما صبر منا صواء اي صبركم وجزاؤكم صبركم ان هي إِنَّمَا وَأَكَّلِمْ مَاهًا تُجْزَوْنَا وَأَلَيْنِ قَعْضَ عَالْمَرِنَا مَا عَمَلْكِ كُنْ تُمَدُونَ كَاذَا إِذَيْنْ تَعْمَلُونَ إِنَا تَسَمَيْضًا سورة الدور وصورة النقية وحي اكرمتها قرآن كي سودة قبل الهجرة وانا يسيره قليه سحابي للهجرة جبير بن مطحين اياه واحد اعطيك انتو صح اسلامين دقال كي بدر ماركو بحي ومقالة ده قل قل سوئة دي مدينة دقال كي بدر ماركو بقوة تدرات تنقالة دي كمي دا لقفالي دكاس لقفالي ومسلمين تو قبصدين dadkii waxaa la yiri nimankii qoraysheed kamaaamilada dadkii gaalada ay nagu soo doortay oo ayagu ilaahay iyo diinkiisa iyo la dagaalama soo qabtay kamaaamira oo waa dhaqalo iska bixiya waa la yii sidayna wariin soo aarsi do kasto ka xarnaa oo badan macaamilo wagaa oo markaas وغيرنا بقى المقليل صلى الله عليه وسلم سلاة الدم مقليل سقول كنتم جينة فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه ولقى الممّا قلقوا يري قف كأطمعان أما كأقراء أمعان ولقى سأي يواني العربة اللقدي قرآن كو كسود دقي اللقدي سأيتها هذا الدرين يا مركب باتنگي استمرار حسن چوبه مسل ككومت چي برنان اولي سنبقى سنبقى سنبقى ماركو نبو سوف گاري ام خونقو من غير شيء ام هم الخالقون ماركو سوف گاري كاد قلبي ان يضير قلبي گئي وحو خسر تولئيو حادق انا وقود تأسوري او بسانبو Quran makluuho o usarno kedimna bislamu Quran ka ofu ilu dageisto o kutadaburo سسراب لو طفكم مهم من كواجح حقا قرانك انه اوفير صدقكم اخرا هاديرو معنك فاهمه تقفوا سكتي لهنن حرفا قرانك بالكامل براد الفاظ الحسيه هل حروف اثنا ومفاصيله كيف كع صوت لهادا تتبدل روحها وكيمه تتبدل روحها كوارك واحكار بين لكن بدك انه هي انم اي اي قرانك معنيي واذا سكت الى الى القران كفذا المعني صلى الله عليه وسلم فاصواب طريقه لمو اييه غلط وترك ال اوليهته كانت يورا المعنى ولا خيب حياه واحد عنده ان تمام بسم الله الله مدعي سورة قبلها و الله سؤال الرحمن المحرية الله قصي فايسانا هذا الله سؤال الرحيم حديثي سجارسي عدم دون الخلق بيسا كمدع ودوري بورتا ايانكو بعتو إلهي دور كب وعلي رهرا هو الجبل الذي يكون فيه اشكال بورا هو الله مدوان مثل حيرانا هم جيدة أحسك الصلحة مدرك جيدا قدر البحر بورته جيدوه قدر البحران أدوه ليلة مدرك جيدوه قدر بحين الجبل أليها ملكة أدور والجبل الذي يكون فيه أشكاة مثل الذي كلم الله عليه موسى ساسنا وحيها بورته مغلو موسى إلهي قرآه فأصابة كملة براها العلمية كملا بغيره ايها يا رب عينها يورجيدا الىه سبحانه وتعالى مخلوقاتك سقاركم كو دارتكو و ووي وريذا اوتس الىه علمدس كو سكو دارت واخور بورتي ان كو دارتي لهني Lahulmahfud ka rufasir Lahulmahfud ka rufasir Lahulmahfud ka maktuba Kutubti lai sõda tiie anbiya, nii sõda tiie kognev Alimla kõrna vahe tauradu liida, sigara هو خيارو الروق قرن مقاربه اموريه ان ورقدان ليهو مقار ما لوق قرق ومرقوق ومثل شي ايي مقار او ورقد او كان لاغا تيجي مقار خاص ومنشور لكل بحي وي البيت غوري يا كبارت اليه غوري ورغوري سمره كل يا سمره الذهبيه لكلله حديثه صحيح ان كحديث اسراء النبي صلى صل الله عليه وسلم بينك المدنيي حديث كسو جيره صلاه الذهب مر كام طاف وي يريد وهو يكو يير صلى الله عليه وسلم يريد بيتك ماركثف وحا سوو له يكون عادندك 8. Wafa, ta talatan kun omarak, ta talatan kas mükkandud, kus olama, jongas ta talatan kun omarak, ja anhoiumi maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, maa, سيرك اعبر المؤمنين تقول كجوجه اجيلي يسعى الوفاء سيراسو قال يقول سبحانه وين جايت بيت ينكبا في بيت الله اميره يديغه هو اميره سموات ودبابك ياله واكحبه اهل السماء بيقول واحد العلم في وقته Kõrbale määsia uufa uatavu ilke ku'aadun kuih. Määsia ku'aadun otsala tahtoradak. Kõikult kuihane. Wa sabfi sankabki yankubatu ilahi sankabki alma fuuil kuihane. Wa ilk. Sida ilahi umiru wa ka'amas sanaa sabfan makfooza ilk. Wa sabfi وصف في صقات فيها قطار اليه انسان قف في يا ليت والبحر بض فيها قطار اليه بضي المسوري ال شرايين النهريه المسور رمحنا ابو فصلا بضي ال شراي هذا معناه قد لا له معنى كبير ما صادح معناه اللي لكن رمحنا ابو بضامه العلم الظلم في المضار بضي ال شراي فاس موحى اي تبض بيه احد اخ معلوم تقيامه وعلى الشداء فكى نار اي نقنه وعلى الشداء مركز اي نوحى نقنه الى نار اي نقنه الى هل عينين. وحين كوحر اي ري صنط اي اهل الموتف فكى الحصابين اي موتف اي كوحر اي ري صنط نار اي رقب اي ومعنى معنى هل واو بحر البضياء قطاطي بضبي البضي المذكوري اول الغي او بيها لغوفي فاستقبلوا هذا داره بالكذب عندي هذا داره هذا بيو كذب الحمس برضو لوحي كمته اياتك واوين وكو الى انه الودي سقطوا صار مركه ابد والد روح يهدى باللغوفي بغض الاشريه دين و يوم قيامه و شبهم سبحانه ان علا ربك ما بدا ربك عدالتس لواك حوامك دقا بالكافرين غالبا قطا غالبا ايوك قطعيه الله هذا تر وضعوا شيك الهي قطا هذا هو المقسم عليه شيك الهي قطا وصف اه اله امتى قطاي هذا إن عذاب ربك ربك عذابك صلى الله عليه وسلم بالكافرين كباحا ما له ما سبنا من, من دافع من كدفاء يوم ما لن كباحا تنور الصماء صمد أي وريقه مورا وريق مور صمد ولا بربورين مكاسي وريقه تبدل الدلع وبدل الدلع أولا تصير الجبال بوريها أي سحر ينصيرا سحر بوريهنين فاتبودالا قد يقول الله بيتيه سيد أيضا ببورا يهويدا المرأة فويلوا العذاب دان شدة العذاب يومي دي مالك اسمي المكاذمين دك حقا بالوصولنا إلهي بينييي رسول كبينييي قرآن كبينييي بعثي أي أبامرين الذين المكاذمين توصولنا دي هم أيضا يلحبون حيانا. في خول دين دلاله شبهرت من قيار بالباظه اسك باباره نيا قد كان اقرامه رميسنين وحا لو يقا و قد سفرن استدح عبد الله كلمد كو كجزيو افسل جو تشمتو و قد سفر وحا لو يخرهم تنكو بس قسم هي فئ الكه ترى ينسليهن وعندما تسكفر تسكى إلهي نارك الديري وعن عبسني وعكسي قد نارك الدون نارك الدون من قبل أن الله يقول قد ديري عدد كنا نكبت بادي تسكى عبسني يالك وعيد دونان أنك هل يكريب وعيد دونان أنك سميك وعيد سكى أمني يعتزل عن أنك سيحن يعتد كلك عبسني وعن رصي في كريلي الذين يكونون عيالاً يبون يلحبون عيالاً في خوض دلالة شبيح له بالباطلة كيف يكون لدينا يوم؟ يوم المالي أيه عناب كاسو يوم المالي يوم الله يعني يوم الله هو روي لك تدلي يوم المالي أيه بعي عناب يوم الله هو روي الله وقعنا وقل تعالي جينيك فهل كاسان يوم مالين أيها الأنكاس وضعيا يدعون لغريحة يبقالبك إلا ناريك هممه هممه ناركي دالله ريحة دعنا غريحك ولسوثو كورسا مركاسا لسوكينا ما هم ناري فرع وعمل قصة بربو قريبي وعيسان فريبي لكن لغا قاله مغضي يقال الله وحاني مليه ويقال الله وحاني مليه مكما تلور هذه مداره امر والنار دي على دي والنار كنت راهي تنهد بك تو كبره الى البلاد بها النار بارت عيشتي وحركت جيران وعيبي الجامع افسحره ما سحر هذا حداك قاصلي قلبك اللي يدي لي سد كرت لوغو غبي الا بدونك يجيوا يجيو سحر يا نارتا ايانا بيكي سحر القرآن لا بيكي شيئا ايانا ساحرك التلماني واكن عذاب كياما سحر هاي المية سحر سحر مية هاي ام انتم مسائلين كانوا تمسلون عكما اينا فتا مونك ايدي اصلاوها قرى النارتا فاصبروا صبرا او لا تصبروا هم. انا هاصبريني صلاة أسكمدون حسنا أسكمدون أي صبركم وجزاؤكم صلاة أليكم صبركم أجد حين وسوكي صبركم عن اللي هي ها بيبكوا دمعان ها بيبكوا دمعان بيبكو دمع. صبركم عن اللي وحيران جدا لكن ملكة كوباتنا رأى وحروا صبرك رأى ملكة لرادنا قال على التسطمامة صبركم على الحب الدول حفاظ صرطان وحروف سيادناين حفاظ ارقاد حظانا وحروف سيادناين مر بنا نارب لي إنما وعلا ما و انما وحكلماها تجوزوا وعلن كعبد المرء ما عملتي كنت بهذه التندونك تعملون كما الصمغ وضر بورتيا كو دارتوا الهي وكتابه كتابا كو دارت كتابا ومسطور لا في راكن مقارنا لو Ma kaasul manshuri lai kelebi kiii Welbeiti gulgi ankubati gulgi alma ammuri lai ammiroh ibadeda lai muhammireh Wa santi sankati ankubati ilki aad Santi di alma arfu'i lai koriereh Wa albaari naddi ankubati babbi almas tuuri lai hurion lai shibay Onnata alagadige amellit gulkii إن عذاب ربك ربك عذابك يسروا وقعوا لك بعه وبالك هافرينك بعه ما له مصر ما من عذابك من دافئ من علية وكأن يكون إلهي يكون فيدي يالله مارين بعه تنوروا الصماء والصماء والوريغي دون موريغ وتصير الجبال البورية أي صحابة الصين الصعب فوين عذاب دارك هم يوم ما يذ ما لون كسر لمكذبين كو حق بينه سوناره الذين مكذبين تي سونادههم ايابوا يلعبون حيره في قود الضمار الشق بالباذي ايضواميا كو كو ايارا يوم ما لون علا كاصدحا يدعونا الارفيح يا اهل قالوا يقال لهم يقولوا ايهاي هذه النار طار أمر ومرتي نارتي كنت مدهات التنبيون كتو كده من إنت بردان بهالنار أفصحر المصيح لهذا عذاب كان أم أنتم سينك لا تمسلون عركة ميران إصلاوها قال فاصبروا صبر أولا تصبروا أناها صبرين صواءوا صبركم وجزاؤكم ثوابا سركن يا ارغب في حينه واثبت عليكم دو شينا انما ما هم كل زونه وحل ان كوا المرينا ما دمغي يا عملك كونوا لهال شي تنعملوا يردون كصميراه قال تعالى له ضميري ان نمو بك الله كبا في مكانات برقية ربحلت ايه كسوكنادين ايه اللعنة عيني نمعي كسوكنادين فاكهين حالا ايهين كو يكرر حيثني ويسكد فاكه هيثني ايه, ايه كسوكنادين چنوينك بماكين كو فاكه هيثني آطاه اوسي ربه ربكو. وَوَقَاهُوا كَإِلَى رَبُّهُ رَبِّ دُوتِ حَذَابَ لَشَحِينِ مَرْتَةِ شَحِينَ حَذَابُ كَإِلَى كُنُوا وَاشْرَبُوا وَيُقَالُ اللَّهُ الرَّحَمُّ قُلَيْهُ إِلَّا كُنُوا وَاشْرَبُوا الْحَذَابَ هَمِئًا أَكْلًا وَشُرْبًا أَبِتَان يَقْرِدْ هَمِئًا أَوْتْ رَاحَلَهُمْ عَنْسِنًا كلنا وصلنا على أكل وصلبا عندما تتعلمون على أكلنا عندما تتعلمون على أكلنا وصلوا على أكلنا بما أفعلتك سيارتك كلنا وكلنا على أكلنا كنتم بها كنتين الدول كنتم تعملون إلى صميدان متققين حالاته كوية من جيد سيئة سيئ. على سرر صارير كركم قد دنسها سريرها مسطوفا بين الصفائح وزاويكم وان عبورنا الىه عند كانه مستقيم طا بخور قد بحثت عن غاصو بينه في الدوار وي الله وين سعى وتعالى ما كن وضه ورماي ذاكي أدوك مركا تجوبين عبسي الإلهي كتبي وعن أدوك مركا تجوبين إلهي كعبسات جرين تتكاس عبار كودة مركو موضى صور رمي وإس كنت ببالك رم قول يفعل مذنك تجوبين إلهي وقلنا الله أنا ضدك عبسا وياكاها إيه أدوك نفته ورحب السي أنكو همي كريم إلا إلهي وخوفة صحيح مرهان أن سميك لإلا إلهه هو الضالبين معه قوم كأتوافك رمو أنت إلهه هو الضالبين فعلك يسميك رمو أنت إلهه هو الضالبين وحبثنت المفتود أيها الأعلم يكون قد يكون عمت وطنعف سبيعك فكسب لكذا يكون هذا المشيء ماذا يكون هناك هذا المشيء تتكفرنا واحد ضالبين سميك واحد ضالبين ما هو هذا إلى الوحيب السبحانه إن المتقين تقعب صلياك إن إسئلالي أبديوك قفك تقوضنا وحالي يقفك وحي على أمره إذا صليا ونصلي الله في أمره قادة أمكيس ونرحل إلى إله الحديث وكاعدة المرينة وإذا كنت تقول وحالك ريب وغلت تقول ربي يكو ديلي إيان بالكار راح ندوني Aṣabū rukhayna ya rabilīsinū kaʿbal marīnati tujūbda taqwa tasāʿalīna innā muṭaqīnā bika ʿaṣralyāka fī jamāʿati wa بما كينكو فاكي هلسانا يأطاه قوسيا ربهم ربكو ووقاه موكا إلى اللي ربهم ربكو عذابار تحيني لا تحيني عذاب كده ويقال الله وحبك ليه يكونوا حرة واصربوا الحبت هميئا أكلا وصربا عدتان عرقون التان هميئا أهرى حلح. والهنيئ من كل شيء ما لا يلحق فيه مشاقة وحالي الهنيئة وهو حمي واحد بعته كده الإيماني مركز مواقرة حيسان لبعثنا كما قمتنا كما قمتنا من كل شيء ما لا يلحق فيه مشاقة وهو حمي مركز مواقرة حيسان محمود العاقبه <سؤال> صار راجل <سؤال> تنبلكه فاصله وهو ييتي سلامة حبيب وحمد ربو حقوق الدنيا ما كلمه موصوف المحذوف فاصله حراره والارض فحليه كنوا شربوا عرق هيئ ان مهمنين علىات الكره هيصا اه هم في احد يقوم فرسه كره حيث ميد مهمنين علىات الكره هيصا بما عملت سبنتي فيري وحوين نار كما بل في لي إنما ما كنتم تعملون ألتني في لي كونوا هنا واشربوا على هذه المهمة إن حالة نكون رحيصنا بما بالصباب وما كنت كنت أنا كنتم تعملون كنتم تبادلون كنتم تعملون ألتني أنا ألتني ألتني أنا كنتم تغربا سبتين سورة الحق نقول فيه كنوا واشربوا هنيئا بما أسلبتم في الأيام الخالية وحاقوا أمطانوا كعبتان وحاق هرما ستن مع الليه التجيء مع الليه التجيء الدليو وحاق هرما ستن وحاا ستنفعي وحاا ستنفعي معنا وحاقوا سليم كما وحاقوا السبب آه عمل ونكسر قفك السبيل وأصرق شنرق إلي عملك شنرق لكن سربتي ومفتاعك بالليد مركز سربك التي نعرضه إلي هاي واقفو التفضل واحكا وين عملك أكسينها متاكئين حالاتي كل دنكيك سنين معنا حصول الله إذا كان مجانا إذا انبتشاك قلت مفاد ديننا حالقه كل كدمجساي وكخص لصليصايا اسرورن صريرك كل صريرها صمصروفه على الصفاي قال تعالى الهو وزوجناهم وياك غورن مي اكميه بي غور قطعت اب اب افتاسن او ان إِنَّ الْمُتَّقِينَ بَكَى اللَّهُ كَبَّقَى فِي چَنَّاتٍ بِرِجِّهِ بَلَى مِحْلِدَ يَيَّا هَا بِهِمْ إِيَّا وَمَعِينِ النِّحْمُولِيِ فَاتِينَ حَالَ إِلْكُفَى كَيْسَنَيَانَ إِلْكَنُّوِي كُسُنَّابِينَ بِمَاكِي إِلْكُفَى كَيْسَنَيَانَ عَطَّاهُ مُوسِيَ عَيْ رَبُّهُمْ رَبِّهُمْ وَو وَوَقَاهُوا كَيْنَا لِي رَبُّهُمْ رَبِّجُوْهُ عذاباً شحيني مارتاً شحيني حذاب كيلاً كُنوا واشربوا وَاللّو قَالُّهُمْ حَبُّلَيْهِ كُنُوا قُرَى واشربوا الحب هنيئاً أكلاً وشرباً لنطان إي حاجتتان لنطان كي حاجتتان كاسوا هنيئاً راحالاً أنا هنيئاً حالاته كوي قرر حيثان إره وحده بمان عمل سباته كوي قرر وحده كنتم يبهاتي تنك تعملون هنا سميدان متاكين حالاته كوي قو شك الله حيثان كوي قو دل بيبسان على سرون السيدة كوي قو اسك اغفر حيثان او مكا فاكهين واخربما فاكين المش اللي جا حالين لا قايلوا حالي. وهذا احسن طاسن باروج مركاز لحاليه مفكين حالهم كوي كدبيقه ايي شنوو كصنابه اراسلون صير كل خد كدبيقه صيرها صف مصقوفه أبعد كاسو عيني من دوهوي قبلها حتى نظر اللغو سينا وعلى بقى يبوض قبله المؤمنات كهي أدون ككسو إباريستي إياه قبلها نظر اللغو أبور الراسل وليبنين كي يحاسكي سيدي لبن مؤمن أهيه شنظرنا أي قران لبن يدعب الله سينا سيد الحديث كالنبي كو حديث صلى الله عليه وسلم ولدين فك عامر حقف ميه اولطراعتهم اي الراعي دريه حرورتوده بايمان ايمان اي القراءن الحقنا به ونهل يشنون الى دريه طب حرورتوده وراء علقناهم كما نقصار فهيرٌ اي مرهولٌ ومدخي هنحن لغوه ايستو بما دن بغي كصبه وشقه ايستيب وأندبنا هم مؤمنين توابوا سيادنو إلهي لبفاكيهة قدار إلا والله منه قدارته يهير كاسو من معكي كمي يشتهور فيها تناول بحيره يقول كل جيدان يعني كسانガラス امركو جرتو امر رسول الله لكم ما يعني فيها فبسبب شربها ابي بالله عليه عليه سببت انكم تسقمين ولا طير بن بيسكن نسوين ما يسقمين ويظوف ويلش اسواهم ان كان الله اصم ما بينه ايغا قادمين اوه كانهم ويلش اسوا لول وعليهو لول او كلام لول كيسو مخبور للاريريو بورك لغا اريريو قش ان لغا بخت ومروا بعد ما جميع قبل قر على بعض ان قبل كالكلام يتسائلون على رايك يتسائلون على راي وحس قالوا وحينا لأهل جميعين إن إننا أنك كنا وعنا قبل عبدك ورحال أنك سمنا إن أدونك مشرقينك وعب صبا وحذابك ألا كعب صبا في أهلنا أهل كي يجب تحدود أنك فمن الله الله قلب يستيقوه ومن نبعي علينا كور كاما وهو قانا هو أنك إله للحباب الصمومي عذاب كهام سيقا اجيركا گال ميله ديني كو كاسوبوخو انما امغو من قبو هب قرء دنكا مدحوا الله ان الحاغنو انه الله والبر ومحساب سميه الرحيم وقالنا حريص فدان الله هو مضا سبحانه وتعالى بكم مؤمنين طاعا markii ma loo soo sheegay jannada gala inay oo waliba fiiri sida loo karaana inaan ayadoo jannada ku woyntaay adoon ku amal ku sameeyay labiimaayo gal ma arag shaqaysan إلهي وكن رقت ماما markii mooga soo waramay in amal koobi lagu adaal mariyay habana ilaahay aboonka mu'minka wa xiyaara rabbalan oo qeeraas ah oo san samayn asagu ilaahay ku tafaddalay ilaahay karamki si fadliga si aya ilaay la ba mu'min in ay ahayin la ba iman laysud da rah nazir mayo intamki wax badan shaqaysay hora laga carkargel loob garay amirki wax jira ah ilaahay inta ku tafadaraa si ay u kan sareeyo ka dalbeyo bar fiiri xadiga allah وحسن نبي الله يقولون علمي وحسن نفسه وحسن نفسه سألت له تفضلات قال تعالى له الحبيث وَالَّذِينَ دُّكَّ آمَنُوا حَقَرْتُمَيَنُوا وَاَطَّنَعَتُمْ أَيْرَعْوَيِّ دُرُّيَتُمْ عَرُورْتُمُ بِإِيمَانِ أَيْكُنْ رَحِيمِ الدون كالفر مرسل كالفر مرسل وإيمان كالفر مرسل رائع ديدا وحسن نفسك بالفرق حبات تاريلي ح لكن ذكي امام كسرع استراي الى وحده الحق ما به وحين هليشين واردك ذرياتم اروتودي اسكميلان دجيني وكدرك جينين كدرك تمكه وحاطك عقلك بعقل و صوت الدوي اسكو خوار دار نازلهه نكاس ميراكن خواله جرتن كله لو دا تاسا اره نجا دوي الى وحده وما قالت mu'minin tasqama ana muksanin min amalin amal ku bi hubbihi min shay'i shay'an kama amama fasana amad wax laga gelmay ana ugu daraa ninka hogana na diskar u direejow hooska ugu daraa gaar san ka kale waxa inu inna allah la wa yakan, wa, wa marka rabbi anna li hadhi haqidri kida yaghat فيقول باستغفار ولدك الله عروكاويه بدا خردا بيرك خاصه واحد ثاني تم معناها ايراضه ان دوالك ادعي له ليل ونحرلك ولده اي الله غبريه جمع لويديه دون ريا عظامي حفي سلويديه وحال لي درجه جركان شغل الله هي كنتي والتي أعطى الشهر بالبدافة وضعه سيسرين الكورن آآ تعالي أبوي إلا وغيري السبحانه كله مركين طفتا ما يمتس فيهين مرهون ومترهان الله أقول لك إلا دماغي كسما وشقيستي ماكي, ماكي إلا هاي مصر شاكي حقا كنبا من عينتا إلا هاي إنو أدوان كقلاتكما يتفضل ايو وحو الشقيقستان كريا ان يقول ابال مريك حق الفيري مركي اللي جاروك دمي يسطوفك ان يقول ابال مريك عجلي يقول الله هل دمي اللي هو انتو شقيقستان دمي الله عقابه لكن مركي كان للا سيره وحو الشقيقستان وحكوهين ورسينه بالله الرحمن الدم حق ان كان احسان سمعينتا تفضل احسانكم معمولا حد حكار ثلاثه دم بقو غاري اما لو قفامه اسيكنيكو علامه ايوه هو قدار المعلم الى وهو سبحانه كل لون مغير قفلت انت خيرو مرغو رهران لوبيك رهران لوهيستا بما دم بق يال رهران لوهيستا كسلو شقايس وحا اكو خرمي ذا اخر ودمي اطفش ا دمي اظو اطفش ا وحكرا الحلمي قف كالبا يسرغوا القوامة إلى وحير سبحانه وعنددناهم متقيمة وحنوا سيادين بفاكاة قدار والله من هلم قدارته يا هلم كيسوا من ماكي حجي سكاها بيشتو لأيك حلم وحكاستو مفتوض الرغمات اهلم نعم كاسلوا سيادين يا سيادة يترازعون هو دويا يترازعون هو دويا وحلور جيده يتجبر من بعضه جاسك قامرو كنتي كره دفقيا واسك عياره الا شط ما طال راحه وقال كانك تتخبي وكاسك وقراته وذهب سك عياره يقو اوح فتاو اولي واسك شاقنا السوء منه أعمال السوء عندما تفتح إليه وحسوه عندما تفتح إليه وحسوه عندما تفتح إليه سكحيّا سوء ما تفتح يتنزعون ويكالتشيطيني فيها كما بعضهم الكأس من بعضهم بعضهم قبل كلكلك جيده ووقه قادره يا غاسه قمرها قمرها رسول لاكم ما فيها فبصابها اي فبسبب شربها ادي ديره سرت ولا التصيم دم باسم النسبه وصرهان قمرك لا شيء الويك هذا الملا يعني مسكهب مسكهب قرعبه او ان معناه ها او حتى للفهم الا فقط واحد هذا كلمه زي ما وعقل هذ بيعقل التلسكوب قرعبه مسكهب ببلبه هل او واحد معناه فان كلمه احنا قالوا متضاد بينه والنصين متضاده انا واحد سمي اخر واحد سميت له قرر اخر عقله لمه هو زياده قرر اخر اخر وعوياً ضبط المريحة من قوارهم أي ملك الحرام قف قف طحيه وقلت أن تهجمك ظالماتهائي، مجري مطاقي، وقال دم بيض قف قف دم بؤل نسباني يا مجري لها ضبط فرعب، حقل، يدجراناً لبيه الواليئي وعوياً لقيه لما يطرقبان ويضوف هو حيو ريجي فيه أي ملك حتى إسكع فرق عيارة أسكع حتى حيثني الله ابو ريه تا قادمين ايغا هو هو ابو ده كان اللي سوي عاد انه قادمين والله ابو ريه ولا الى قادمين انتما اي سكتت هنا ابو ريه ها ادي المحال ابو ريه دي له الحد كوا اسماء اعراب تعالى الى عند سبحان ويطوف وحوريه يا حريم ان كما كركوده Gilman wila ma huwa qad lamu fi rikili wa wa xa asay latigi loo لول كاسو مقموم لاياريو ضريش اللي ممكن غاشي سديم غوريدو بابايشا ان بوركو كبخييت ايي طالاع واحد ودلول ان غاشا لا غبخييت ماركا سفيري waxay xasuusaa ya marka dadki al jamaha jamaha maxa sabab uu mooday ciri Nel on jatel on, ja intervab seal Germanudас suhtes ei jähed 49! Nel eiập sindi kelle siin er jati ofman puhvas sel lohu. Nel on jatel tõhju umeb climb see ei pereast võima väl 이�ad jaid on old. Nel Jatel tõhju laad自己 siin otraid Wabara so ka do Ilahiri Batum and Arabad and Gabalka on a hala sweet. Kabu wa ire had anabukuna wahanah and kabu have the core aram husum. Fit do ya lo rechid Kabu uh in tana ilahi la kulu have the clock aram kusumai in مشقيرق وعب صنح في اهلنا اين كيقدخ دودنا كاصد قف بك واهل في كي سجع كورو قرابته هي كو حريرت قف على كابس الرحين امي سمحون فدين تاسق حرير في مده يا حماد على الحكومه ما لكن قف كبر يقيامهم الاسلام قراباده يدخلو كو معايره كعب سمية ماهن واحد أبنو آذب وخالق السماوات والأرض وهدو عقاب لدون أنطلقوا كعريكي ونعطل كعريكي مركب ماشا ضد آلمك كن قد أطلقوا لماك يدعوا لها أنه هل كان سكوعة تجد قفما الظلمكا قفما عالكا قفما الدلكا قفما وحوك امرك امرك ارجع لك فسبه كلمه الرب ما عين ادي وجهي هذا الرحمن ما صاغ الكرب ري الله كان ربنا كمان مسخر وي استاذ مركب سيده مخي كفته الله الله آه. إن أمكو. فمن الله علينا إليه بشي نواء قال الله يسوى تفضل وأن أم علينا وك. فمن الله علينا أمني محي بالمغفرة والرحمة قلنا يقول نحي أهو عن دلب المسيح إلا تقول وحيد إلا الله أحضرته وأهو قال أهو عن مجائل عذاب الصموم عذاب كنفقحة <mogijasaan> e cirka ka qadala meree dhidku ka soo baxo aa masaa wu hala meree dhidku ka soo bax markay dabayn ku mar hadii si dibku ka soo baxay jirkaka u dagan ilaahay wani ga ilaahay macna ay markay haytahay ka cabsayna waanaga baddeed taqoola masaxee السابق الرحمة اللي رجيلي ها ارويح على كرير الكهرة الله كرير ووهر عداوك على السابق بقية سبا عداوك على اللي كبقية وحن رجالي من ومسيح وحن كبقية من ونقب البادية إنا عمر كنا وحنهاي من قبل أي من قبل اللقائه إنتانا إلهي الله كل من وأدونك بكي تشوفيه مؤمنين تياشاكين أهو جميع إنا عنابكم ما وحان أهاني من قبل أي من قبل اللقاء إلهي اللي كل مدين سكاه نتقوه إلى الحاجة كيف يسا الحاجة سببتك كل بارير شري أصدقى باريك النوم أطباق وحيك نسخد دوليك ونحن نتقوه إلى الحاجة نتقوه إلى إمام في فيه روح إليه نخلص لهم الحباد إبادة لهم برع تريتير ميت هذه الحبادة مأهرة ما الله برع تريتير الحباده الله برع الله هو الضر ومحصق ومتصمى فرق ووراك السماعية ودومة ووراك السماعية الرحيمة وعلى الله نحريص منا قال تعالى إليه الحبيب Welled in a dotka a no haka or pata atum ayah du bi inani inan هو حاسية وصاقة عضي من عمرهم أنا الكرة حديثة من شيء شيرا كلهم هنقف كما أنت فهن المرهور الوامد رهان الله أبوه ورهان الله أبوه بمادهن بقيت كصمع الشخص وأندبناهم وعن مؤمنين تأسي يدنون إله بفاكية قدعة إيا والله من هيروك يقدارتو مماكي كميلا يشتغون التحليه يتنازعون ويدوريا ويكالتشيدانيا فيها كمدا بحدي كأساً غراس أمراهي كالتشيدانيا قمرو رسول الله لكم ما لا يعني فيها فبصدبها أي بصدب الشرب بها عديد اللي حديث سببتي يعني كسوكماك ولا قاصيم دم باسم النسباين وصك صغناي او زمجرن قف, قف كل دم بيقول نسبايه ولا ود دم باود كجلو سي قغرا يدونك او كله ويضوف وحا ورهه اللي حريهم الله ايا حسنا وايا لو دياريه ان قادنيه يوم كيسو مكمول لإلاليه وبرك يدغيش لإلاليه وأكبر على السوق أبلي بعضهم قالوا أنهم جميعا بالكود على بعض انقرار كركلة يتساءلون على الحسوى الدين قالوا وحايا هدين إن إنا أنه كنا وحايا هنقبلوا هادا كور حالا نكسونا إن أدوم كا مشفقين قوة عبصادة في أهلنا إهل كي يجد دحلو دانا قوة فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَمْنَحَ إِلَيْهِمْ كُرْكُمًا أَوْ وَحَن دُومَيْنَا وَنَسِيي وَوَقَعُوا وَهَنَ نَجَ إِلَيْهِمْ عَذَابَ صُمُومٍ عَذَابَ كَهَمْ فِي جِرْكِ غَلَا إِنَّنَا كُنَّا وَحَن أَهَنَي مِنْ قَبْلُ أَي مِنْ قَبْلِ اللِّقَاءِ أَلَا ندعوه الله من عابدنا وبرنا اطدقنا نسخد اللهم إنه الله هو البر وامد محسن الرحيم وامد نحريس فذكروا يا نبيك سلطانا فما أنت أبيك ربك بسبب نعمة ربك ربك كنن عينت وكونن إلي سببتي بكى حين كتاب جار له ولا نصرون القوه على ماتي ام يقولون ما وحي ليه جاربه شاعر هو محمد شاعر هو ابيار شاعر كاسون ترقبس ان ليس بينه شاعر كا راي والمنوني غيري لا شك واحد كان هذا صبره ترابسوا سبع هلاكي أنا قد يمشهده سبع فإنه أنا قمعا كل جيركي إنه حال آنهاي من المترابسين وكوه سبعيان كم مطعه هلاككم هلاك ديننا أم تعمرهم موحي جارة أمره إذا أحلامهم عقليا كودة بهذا وقت أي قهد رأي أه شاعر كاهر مجمور موحي سعقل كودو أمره أمهم اي راح تأمرهم عقل ما أمر هذا وينه أمنهم بابهم أيهو قوم الواقع قوم كوباكونا حدود دعيك قد يقولون أن وحي ليه إنقاراده تقويله محمد قرآن كأساقا بين أبوكي أو أساقا تشير كيسا كسما استي الله موحيون ليس الأمر كمي زحمة ما هم أرمتو صافة بعض كباداين لا يؤمنون حقاكم أياما استكبارا وعناد فلياتوا هليما من هذين نبي قرآن كبيرا أبورتي بحديث هذار هذارك مثل قرآنك أو كلا إن كانوا هذائك صادقينك وكروا شيئا النبي قرآن كبيرا أبورتي إلهي وإن سبحانه وتعالى يقول رسولك سأمره Kisara, ma arvan, et sa oled elanud, et sa oled elanud, et sa oled elanud, et sa oled elanud, et sa oled elanud, et sa فذكر ويعني ماذا قصم قران كاسل كو سو ديي كو واري فناء انت ابي الميتي الاكبريه ربي يا ظهيره فناء انت ابي الميتي بنعمه ربك بالصبره انعامك ربك ربيان نعمتك لان النبي صلى الله عليه وسلم نعمه في الصلاه نعمه النور حين لا سي ان لا صبر ان قران كل سو دجي ان نرى ما دجي كاهن ما دجي مجنون ما دجي محمد الامين اي ما دجي محمد انت مركع ميمين ترب يكون يعني والله بعتقد هو اهم شيء بقولها يعني انا هاي اياتها كافيكي غثوا نبي اللي هذا دور الشر فما انت دليل مبتك نبي غثوا بانو ربك بصباب انعام ربك كيف بقول نعمتك وكون رسولك هاتيكي قرانك بسوره بكاهير وحشاك ومت ورمتنوني ووحوه على ممت كاكوه هو وحشاك وحاب والو وحوه وحشاك المترمين وم جعلانه سيد الان بي يوم جعلانه وحشاك يبطي ماما فيه جعلانه حتى على حكاك من الحاجة اسلامكو محيانو كادر قاك وحشاك المترم ووحوه يانفضي حيصاني وحوه يقف عالمها فالي بيسه قد جاء الله وحوه شاك الشايدان ويوم ها وقف خبيث في رجال اللي حتوحيها خبيث الهي باحرزت الماء ما بيقدر ممكن او ملعونه اللي توكت الماء مركه قف او عيرنص او الهيتي سكه عيرنص او اديق عيتي سكه عيرنص كوارض واحد دون تلاقوا اعماق كوار قفش رن كوار الملعان كوار اد كرسي سو سقد همانا قولوه هي انكروا سوكح لأيه وحا سوكح واحد دل يوه وحا سوكح كان سوكح ليه من اسي كله تقترب من كله تقترب كله تقترب كان سوكح الى رؤون السبحانه ام يقولون القاربن وحلي شاعر هو محمد شاعر وشاعر وعن كبيان شاعر كان سوكح به ان لسوا بينه هاي وتاو مالوني جيري دا شكي كوچي كونكو ادييري شكي وامي دورو اماني فداعوكو اماني كيتانسحو ممركاسي حتوي دوير ايسي كو و امار والصواحي اماني واختي اماني جلبيتي حواد في الدهنيه اه شكي لوشي دا معانا وقتي اماني جلبيتي فاصلو ريكي فعيلي وعا اوطاردارا و اغابي طقي غبييغه قفططا bakii afmaal ka waad internet waad goonaa aan xuska salaam taasii ah xuska salaam annu suugru waad ma goonaa suugru internet bakii gabi jiray ee aftaxmada taasii aw yahayuna gaal muuxi leen ee shaaciin hoow muuxi shaacro wa qabya qablaabaas oo ma tarbasta annu leen kharab soo suube ee haraki nimashadii faan aniga ma macul la jirkiina xaalada ah ee kuwa soo bay aan kam mid ahay kala marka sideedee qof walina wax walsho ma saar siin afow aqmiin shayga muhiimka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 عقل قودي موحو أم بهذا هذا ومحن وهو كان يطور ليه كاهر مجنون شاعر تكفي ليه القرآن كا إيه صلى الله عليه وسلم ذكي القلب الشيكي تريد مع عقل قودي وحان أم غير ما هي عقل معنى وحان هدوبة عقلية وحقه مقلوبه الفردية وقه لكن عقل صحة القرآن إيه قرص قفوا يا رسول الله صودوا دورك بسرعه سبحان الله تفضلوا واجه ما استركوا سحراره شالدان او فاسوا بمنطقه او شيا دينته سيتوره يا رسول رب العالمين اسمعك كعقل سليم وحاسم ما امروا واحده واقاموا به ما اعطياكم امركم يروحوا امرهم ضره ايامهم قام قام في بابك لن أقول كيفية وعندما أرسل وحجبه قفك مجرن كعامة الميلي قامت بي أحيان دارين كسامي قفك مجرن كما قال قفك خصنك أو كسره لا أقول شيئا حقيقة معد قفك وحده كسره يتيرم كريا معا قفك كلمات بك كلمات بك بك كلمات بك كلمات بك سيئة قطلت من أنت قفك أنه وصل كل منها يساعدك معناها الله ضفت الدود حتى باقي يلي هدو والجعب ومتر وفرعون والشيطان أنا هو ساسوي وقع. معناها كلمة بيها تصوى بعين على علم على التقوى على صدق مهما الله أستمس لما كانت كلمة كلمة تطفخ دارانا كلمة دائما يقول كلمة دائما كلمة دائما دوران. كن... فيري ها في صداره لكن ترى ما دينا ده حقوق الانسان متيفهم مش متفاض فينا في الايه قران كاف و ما هذه كلمه ده ماهر عقل و حتى ما غلا ما ما في سلام عقلي و قاعين و قبل ما ما هذه هو وعي السحرقه تداول النقاط عقل و حطامها محاك كير والدقاق و وعظان انحط الى الالي او قف كاسور جيبه وهي قف كعبديه كلمه معاي خامص كلمه ده كلمه بيفهنطه هي كلمه ده يقف كر ريحه بس واكف فيرم بقاده ساسون قف باغي وحف ومجرم اه قرانك ده قف كل كلمه واو لا لكن إذا كان من أقريضه و أحببك لفهمه و أحببك يقولون لما وحي ليه تقوله محمد قرآن سجع بأن أمورك سجع السبيريليو وعلى الله وسي سار ليس الأمر كمان زحمه على المساس بل إذا كانت دائي نامد قرآن كما بأن أموراني لا يؤمنون أخواني بأن استكبارا وعناد وكلف يا مرحباً ورصيب الأبو كالي أنّك يا محمد لبدا فهيرها ترتن كبه حي كله قولي حكي جيدة يا محمد فراظه كالك الشي كير بلي مقصود إير كير بلي هاشيما ترتن كبه ها ما إحنا أصدق كنت هو حيب حيان فان أنا أقول أواق بحنا فان وا wa kii damayredeenu anaga waxa naga mid aan nadi samada looga soo wixiyo oo ilaahay taa keeni in aan ma soo lo soo ana hadda beeru rukum aan laa ilaahay keeni kara salaama wa ilaahay keeni kara khaliyo daqowada ramay leechirka wa sinan mahay دليل كيف هو يناير الله كهد وحاولي فليأتوا هلا ينادي بحديث حرق حرقوا مثله القرآنك ومتعه إن كانوا هدئين سابقين قوة كل شيء غير مرغبين عن أمرتك حبي مرغبين عن أمرتك نرغب شخص نرغب قريشك ومتعه أيضا تشعروا إنت أسكت هذا عندما أعرفت القرآنك النرغ القرآنك ومتعه لأبي هلا يمتعه هدا ينايره أيه وهيتقصى يدوروا هو واحد قال له انا لا ما كره مهر ها هو شحط عرف عليه هذين فلك وقال اني نرجع صوبك فما انت اديك مكتي بنحمه ربك بصباب انعامه ربك هبغا نحميك ونكون لك ارتك قرقاده سبب دي بكره الكتاب ديالك مكتي ولا نترو يكونوا على كتابك أم يكون رجالة ما وحي إليه هو محمد شعير وعقبي شعيركو ما ترابسو به أن يسوبه إنه حيب المنولي جيريد شاكدو كوشير مكا إمانه كل واحدة يسوبه أن ترابسو سوبه هرأكي إنه شعير يسوبه فإنه أمي أميكو لكي ترابسو به إنه حالة مرامو ترابسه كوه سوبه ينكمه أم القرآيش يملكي غارارها عقلياً كودوا بهذا وكما يتواجدوا ليه وعه كاريب شاعر لا تأمرهم ما أمرهم عقلهم وحسن كاريب أمهم أم بعضهم أيبوا قوم وقوم قوم قضاقون حدود على كبير هذا كبير يحدود السكيل عليك كون يبينوا فيرماية هذا او قد حق ذي كره كو فولك ميكر بايتفيل او يقول لو روح اليه تقوله محمد صلى الله عليه وسلم بين ليس امر كما ليس امر اربصاصما بل <سؤال> سادات الذين لا يمنون اقوما ويا استكبارا وحياده ليسوا روبيل فلياتها مثل القران كما مفخ ان كانوا هدي صادقين وكوهم كل شيء الله sallallahu sallam wa